واستنى <تصفيق> <تصفيق> يوم المنادي المنادي من مكان النبي النبي مرات يوم ما جاء قريب يوم ماعون ويحسب بالحق ذلك يوم الرقود إنا نحن نعيه ونميته او بو و